وَنَا وَلَا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اهد شباب الإسلام اللهم اهد شباب الإسلام, اللهم اهد شباب الإسلام اللهم اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين ونساءهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا المسكرات والمخدرات اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا المسكرات والمخدرات اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت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 اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغصلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس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 اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن توفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا وإننا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا بحفظك يا كريم اللهم وفقه لهداك والسلام واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم أسبغ عليه وعلى ولي عهده الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك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 فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في طفاه إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برد والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبعضك الحمدك، اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمةك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الأعيسين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرقا برحمتك يا الرحمن الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وختاما نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مع تحيات هاي كواليتي القاهرة هاتف رقم سبعة ستة اثنان سفر اثنان تسعة ثمانية فاكس ثلاثة ثلاثة سبعة خمسة أربعة ستة واحد وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد ثاني ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته